يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وعنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارَ نَصِيَّا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ من اهلها ما كان شوقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالا إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وكان امرا مقضيا فعملت فانتبذت به مكان القصيا فاجا اهل المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرير وغذي عَلَيْكِ بِذِعْنِ نَقْلَةٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رَطْبًا دَنِيًّا